الحمد لله للواحد من أحد الصمد الذي لم يرد ولم يوند ولم يقل له كوه وانحب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى وعناله وصحبه وسلم أما بعد إخوان الكرام نواصل درسنا في شرح الأصول السنة إيش؟ محمد بن عبد الله رحمه الله. وقلنا قد على قول الإمام أعلم رحمك الله. إنه يدعو علي تعلم الربيع السعيد. ثم نجعل رحمه الله سعة وهي العلم قال أنا صورة معين الله ومعريف سيد ومعريف سيد الإسلام الأديلا كذا الإيمان رحمه الله في المرحلة الأولى. لكن يجب تعلمها من المسائل الاربعه العلم هي العلم ما العلم المراد به العلم الشرعي الذي يجب على العالِم تعلمه فيجب ان يتعلمه فهو المطلوب منا جماعة أفرادا وهو معرفة الله لأسمائه وصدته ومعرفة حبه علينا فهو إحبالته وحده لا شركة فأول ما يجب على العبد هو محب معرفة ربه عز وجل وكيف يعبده والعلم هو معرفة الهدى بدليله كما قال الإمام ابن القيم أحمه الله العلم معرفة الهدى بدليله ماذا هو التقليل الاستوياني والعلم هو ما تحقق فيه شرطان إخلاص العبادة لله وفي جيل المتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال صلى الله عليه وسلم وما عند ابن مادة وصحاحة الباني طالب العلم كريبة على كل مسلم قول الجماعة رحمه الله وهو معرفة الله وهو معرفة الله المعرفة والعلم إذا جمع استرقاء وإذا استرقت جمع العلم يطلق القديم على العلم القديم الذي عندك والمعرفة على العلم الحاضر. أن لم يستجد عندك وإذا اشترطا اجتمعا يعني إذا ذكر كل واحد من منهما مفردا عن الآخر فإنه يشمل الآخر وينك فسطنا قناه الشين والظا بالادركه انا يصف الله عز وجل انه عارف أن يوصف بانه عالم كما قال اهل الفكر وا معرفة الله عز وجل نوحة معرفة الإقار وهي التي يشترك فيها الناس البر والثبك والمطيع والعاصي والدليل قوله تعالى. فالله الذي لله هي وله هو من في السماوات والارض فهو علوا كبيرا توجب الحياة منه والمحبه له وتعلق القلب به والشوق بلا لقائه والإنابة إليه المصنف رحمه الله قال محبة الله ولم يقل محبة الرب لأن الربودية قد أذبتها الكثار فالأي إبنيس فهل رب فبما تهويت فهو لا تفرض ولم تنفعهم أحلم ينفعهم الأطرار الربوضية ولم يدخله في الجسمات قال السلام الله وهو معيتة الله، مع معيتة الله تعالى بما تعرفه علينا في كتابه، وسنة أبيه صلى الله عليه وسلم في أعياده وفجاته وعنده. ومعرفة الله عز وجل تسلّم القبول بما شرعه الله تعالى، والإنعام، والإنفراد له، وتفكيره شريعته عز وجل التي جاء. صلى الله عليه وسلم ونحض على ربي. النظر إلى الآيات الشرعية والآيات الخولية إذا تأمل تلك الآيات إذا تفق قالته جل وعلا قال تعالى وفي الأرض إلا رئيس للمقرين وفي أنفسكم أسانات تغسرون ومعرفة الله سبحانه من الناحية الإجمالية تثبت بالشطرة فكل ما تبطل يعلم أن الله خالقه والطاجق ومن أنكر ذلك كلم الحديد وإنما يذكره في الظاهر وفي بعض المهديني إن فاستيقن أنه الطالق الراجق قال الله جل وعلا ويحد فيها واتفاقها انظ بهم ولن هو الله للتفصيل فلا لا, لا تمكن ولا تكونوا اذا نقمت الذين أرسلهم الله تعالى، قال الله عز وجل يا بني آدم إن ما يأتينكم رسل يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأفلح ولا يجنون وقد عضّه الله عباده على نفسه لأمور أولا ما فطرهم عليه من التعلق به والتوجه إليه فإن الناس لو خُرِقوا وسُرِقوا لبقوا على الحميدين منية إبراهيم فكل مولود يوند على الزطرة شعنيا ما أخبرهم الله به سبحانه من أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة عليه ثابتا آياته الشرعية والحديث الثابت النبوية رابعا الآيات الكونية للأنفس والآفاء خامسا النعم التي لا تعد ولا تحصى الله الرئى والباطنة كل هذه عذف عدة لربه سبحانه وقد عرفنا الله عز وجل جنة السنين أنه مستوى على عرشه قائم من خلقه وعلمه في كل مكان عرضه وحدة نيته وانشاده بالخلق وأن له الأسماء الحسنا والصفات العلى فهذه هي معرفة الله تعالى أسأل الله تعالى الجميع الترفيق والتشديد. هم يرزقنا وإياكم العلم النافع، العمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.